يا أبيبي يا محمد يا صادق بالعالي يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصامان يا صادق المقاني يا ذا المقام العالي يا صانع المقامي يا ذا المقام العالي يا من هباه ربي بطيب الافعال يا من ساريت الليلا مستحيبا جبريلا يا من ساريت الليلا Musahiban Jibril Ya man Musahiban Jibril Ya man Musahiban Jibril Ya man Musahiban Jibril بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة صلّيت يا محمد المرسلين قلت في جبل مرسنين كنت بجنب إمامك rafin ibad waqtu mutanina bawand so na zulfar issama wa bawand so na zulfar Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Isra, Al-Kahf, an الليلة صاحبة جبريلة يا من صارت ليلا صاحبة جبريلة. نجِد الأقصى في تلك الليلة. في تلك, تلك الليلة. الليلة يا محمد في جمل المرسلين وضفِّهم إماما وكانوا مكتبين. الليلة يا محمد في جمل المرسلين. sama wa ma baad as salaam sarda li sama wa ma baad as salaam sarda li برواد يا امن يا مؤيد من الفرج الصواب يا ابي يا محمد يا صادق بالوعد يا امن يا مؤيد من الفرج الصواب يا صانك المقام العالي يا ذو المقام العالي يا من حبه ربي بطيب اللفاظ يا من ذو اليتدل صاحب بن جبير المدين الانقص في